الحمد لله وكفى والسلام على بأذين الذين اصطفوا على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام مازلنا مع الكلام على الشرك بين القديم والحديث ونسأل الله عليه ونسألنا إتمامه صلى الله في أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يريم علينا هذا الخارج ما حينا أبدا وأن ذلك في مزان الحسنات أقول يعني من تتمه الكلام على قبح الشرك وان الشرع جاء بذم الشرك وذم من يشرك بربه دل في علاه والكلام على النهي عن الشرك ووسائل الشرك منها ما جاء في تفسير النبي صلى الله لقول الله دل في علاه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الصحابه الصحابه لما سمعوا هذا افتعدت فرائسهم عندما قال الله جاء الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهذا أيضا فيه نكر التعميم فقد قال الصحابة وأيون لم يظلم نفسه يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم ولكن, ولكن الظلم هنا على ما قال الحكيم لابنه أو قال ألم تسمعوا كلام الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وهذه أيضا فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على قبح الشرك وأنه من أظلم الظلم فوضع شيء في غير موضعه والمستحق للعبادة سبحانه وتعالى هو الله الواحد أحد أيضا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله لا يأتي بأهوى أهل النار عذابا فيقول له أرأيت لو كان لك ما في الأرض كنت مفتديا به من هذا العذاب قال اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى طلبت منك ما هو اهون من ذلك وأنت في صلب آدم فطلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فابيت الا الشرك فمن قبح الشرك هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم انه عقابه وخيم ولو لم يكن فيه إلا الخلود في نار جهنم لكفت فان اهون اهل النار عذابا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جمر من نار وقيل يلبسنا عليني من نار يغلي بهما دماغه يرى أنه, أشد أنه من أشد الناس أو أنه أشد الناس عذابا وهذه فيها دلالة واضحه جدا على شدة العذاب الذي الذي يلقاها المشرك لا سيما الخلود لو لم يكن إلا الخلود لكفى بذلك عقابا أنيما أيضا من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات المهركات وأشد هلك على الإنسان أن يكون في النيران ويقرع ويوبخ قبل الدخول إلى هذه النار ويبقى فيها حتى يتمنى الهلاك والموت فلا يرد الموت وناده يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات قال الشرك فذكر اول هذه السبع وهي الشرك وقرنا مع السحر وايضا اكل الربا وقصف المحصنات الى اخر الحديث لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ثم ذكر اول السبع الموبقات وذكر الشرك فنسال الله العفو والعافيه وايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها الا بيكم باكبر الكبائر ثم قال الشرك بالله وعقد الوالدين وشهادة الزور وكان جالسا فت أو كان متكئا فقعت او جلس قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور لكن صدر الباب أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله وابن مسعود رضي الله عنه أرضاه عندما سال النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم قال أم تجعل لله ندا وهو خلق وهذا قبيح لذلك قال إنه العظيم يعني عظيم جدا الله الله على الذي يخلق ويرزق ويعطي والذي يمنع ويحي ويميت يعني يعبد غيره وهو كما قلنا في بعض الآثار أو بعض الإسرائيليات جاءت بالمعنى الصحيح الذي يشهد له ما عندنا من الآيات التي تلازم أو تقول باللزوم بين الربوبية وبين الإلهية اخلق ويعبد غيري إني والجن والانس في نبع عظيم ويعبد غيري أرزقوا ويشكر سواي وخير على بادي نازل وشرهم الي صعد أتحبب إليه بالنع النعيم وأتبغضون إليه بالمعاصي فقال أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق قال إنه لعظيم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النم اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النم تعدت فرأت الصحابة فقالوا كيف كيف بنا بهذا الذي هو اخص من دبي الشمس كيف نأمن منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه لما لا نعلمه. بك, أن بك بك ونستغفرك او نعوذ ان لما لا نعلمه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال من عبد من عبد الله لا يشرك به شيئا واقام الصلاه واتى الزكاه وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنه أو دخل الجنه يعني دخل الجنه من أول وهله قال من عبد الله لا يشد به شان هذا شرط أكيد في هذا الباب للنجاه ولذلك اناط الله النجاه بعبادته وحده لا شريك له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله الا في علا. دخل الجنه هنا دخل الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام صلاته واتى زكاته وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة او قال دخل الجنه فساله سائل فقال ما الكبائر يا رسول الله لانه لما قال من عبد الله لا يشرك به شيئا قال واجتنب الكبائر كانها من باب التاكيد من باب التفسير الذي يؤكد ما المطلوب فقال الشرك بالله الكبائر الشرك بالله وصدر الباب بها قال شرك بالله وقتل نفس المسلمه والفرار يومه الزحف وهذا ايضا على سبيل التمثيل لا سبيل الحصر والقصر لكن الاصر الازيل بذلك نصد الباب لما تكلم عن الكبار قال الشرك بالله هذا اظلم الظلم واعظم الزنب واقبحه وافحشه لان الانسان لم اخلص له يوم القيامة اذا وقع لذلك الأمر جلل الأمر خطير والناس لا يدركون أنهم يعني بوسيلة الشرك الأكبر له وسائل يدخل إليه المر بالشرك الأصغر الذي يتهاون به وكثير من الناس يتهاونون بمثل هذه المسائل أيضا عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوى فما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء أو قال أن يعمل الرجل عمل ليرى الناس مكانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الخطر في ذلك أن الله تعالى يأتي يوم القيامة يقول أنا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه والمعنى بأن في الروايه الأخرى قال اذهبوا إلى ما كنتم تعملون له اذهبوا إلى ما كنتم تعملون يعني خذوا منه الاجر الله تعالى لا يرضى بالشريك بحال من الأحوال قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أيضا من ذلك قول النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وهذه كما قلنا مسائل المفروض أنها تؤسس وتؤصل ويكون الأمر بأسره قائم على ذلك يكون أمر بأسره قائم على ذلك لأن الإنسان لا نبيته له إلا بالتوحيد قال الله يدل في علاه إنه من يشرك بالله وهذا عسان عيسى عليه السلام قال, قال يا بني السرائيل عبود الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أنصار ولذلك يقول الله جل في علاه عن حالهم يوم القيامة قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فالامر كما قلنا ان كانت فيه مظلمة بالشرك في فلا نجات ولا مخلص يوم القيامة إلا بالتوحيد الخالص كما قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر ما رأيت او قال ليس أحد أصبر على أذى من الله قال يسبناه يجعلون له ندا قال يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه كأنه يقول بأن من أقبح ما أتوا به أنهم نسب الولد لله جل في علة والله على ذلك لا يعجل لهم العقوبة ليس أحد أصبر على أذن سمعه من الله جل في وأعظم الأذى وتعننا إجلاء المسألة في قول سلم ليس أحد أصبر على أذى يعني هذا مبالغة في الأذى الذي الذي يعني يؤذى به الله جل في علة ولا بد أن نفرق بين الأذى والضرر فإن الله على لا يبلغ أحد أن يضره بحال من قال يا عبادي أنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني لكن الاذى نعم وكما قال الله تعالى مبينا المؤمنين لا يضروكم الا اذى لا يضروكم الا اذى فيعني اما ان تقول إلا هنا طب أن تقول هذا او تقول لا ليس او تقول متصل انت نعم ماشي كده عشان ابين لك بس هو العربيه أنت انت فيها عشان ما متاكش هو إلا, إلا هنا اذا قلنا الاذى من الضرر صار متصلا صار متصل لا يضركم الا اذى فان كان الاذى نوع من انواع الضرر فيكون ايش الاستثناء متصل لا يكون منقطع به من الاحوال فاذا قلنا الاذى غير الضرر فيبقى اذا الاستثناء هنا استثناء ايه منقطع فهمت يا ابو عرم؟ حتى لو ما مش مع الحديث يبقى انت يبقى انت هن... تسكب بقى تسكب عشان تتعلم لحظه تفضل مع اي حديث يش فيها هذا؟ يش فيها؟ من الضرر لكنه لا لا يكون ضرر في حق الله ده لا في ممكن يكون في حق البشر. ما وش ما يعرفوش روح ولا ييجوا ما ما لا حتى لا يعرف يدافع عن قضية يحاول قدم كان علمينا راه. هو متى أنا دين الله أنا ما قبل ذلك ما إنها أصلا استثناء منقطع لأن هذا غير الضرر الأذى غير الضرر لذلك قال الله لعلى يا عبادة إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ومع ذلك قال يؤذيني ابنهاد يشتمني ابنهاد يصبوني ابنهاد وهذا, وهذا شتم وهذا من باب السب لله للا فعلات وكان من أعظم الأذى لأن فيه إيش لأن فيه الإشراك بالله في جعل, جعل الولد لله جعل الولاد يعني ترى الآيات القوارع في سورة مريم هذه تبين لك أعظم الأذى الذي يمكن ان يصل الى الله جل وعلا نسبه الولد لله جل في علاه وقل الحمد لله الذي ما اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات وتفطرن منه وتشق الارض وتخير الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات عرضي الا الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فرضا طيب أيضاً من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحسم ممدت الشرك يعني لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبح الشرك فقط في أعين ال الامة بأسرها بل وكل وسيلة تصل بالإنسان إلى الشرك فقط حسمها أن النبي صلى الله عليه وسلم بها وسدد دريعه فيه منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشركت يعني أنفه مع أنه المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يعلم الجاهل لا ينتهرو لا يسجروا ولذلك من حكم السلام لما قال يرحمك الله ما لكم ويل أمي تسكتونني فانتهى وكل ذلك كلام في الصلاة فلما انتهى قال لا والله ما رأيت معرما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال قال والله ما نهرني ولا كهرني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها مكام الناس من شيء يبقى إذن هذا من أصل, من أصل تعليمنا مسلم وحتى لما جاءه علي بن حاتم ويقول له أخذت العقال الأسود أخذ الأبيض وأنا أكل وأشرب حتى أرى قال إن وسادك أي لا إنما هو سواد الليل وضياد النهار لكن هنا في مسائل التوحيد لا التعامل مختلف لأن المسألة قضية كون المسألة قضية كون لما قال له ما شاء الله وشيته قال, قال له أجعلتني الله ندة بل أعظم ذلك الذي قال ومن يعصيهما فقد غوى قال بئس خطيب الأمة أنت وهذا على الملأ لانه أخطأ خطأ في قضية الكون الكبرى الملأ فكان لابد الرد لتعليم الناس المسألة جناب التوحيد المسألة هو الحفاظ والدفاع على جناب التوحيد قال بئس خطيم الأمة أندا أنت أجعلتني لله ندا وأيضا لما دخل النساء على القوم يقولون أنت سيدنا وابن سيدنا فقال إنما السيد الله معناه يجوز تقول للبشر أو تقول للإنسان أنت سيد من سادات المسلمين على عجز البشر على على ضعفه وعجزه فيصح ذلك إنما السعودة المطلق لله جل في عليه تقولت السيد إنما السيد الله كما قال السلام إنما السيد الله ومع ذلك وهو يجوز أن يقول له ذلك قال لهم لا فقال إنما سيد الله فلما ألحوا قالوا إذن أنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان حسم المادة وسد الزريع ولذلك الصحابة كانوا يفعلون ذلك أنت ترى الحح عمر بن الخطاب في عزل خالد بن الوليد إلا بذلك يعني ده الأصل الأصيل عند عمر الخطاب يعني عمر الخطاب أخذ مآخذ ما على, على خالد بن وليد في مثالة قتل صبعنا صبعنا وأيضا قتل أبي نويرة والزواج من زوجاته فأخذها عمر بن خطاب وهي كلها أو هي كلها مسائل اجتهادية لكن الأصل الأصير في العل عند عمر أنه رأى الناس قد تعلقوا بمن بقالت حاسبوا أن الناس لا يأتي إلا إلا من عند خالد فقال لهم لا النصر هذا ليس من عند قالت عند رب خالد فلذلك عاز له فكان من باب حسن مدى سيد ولما قالوا له أنه ناسا يتقصدون باعة شجرة الرضوان اللي كانت تحتها باعة الرضوان يتقصدون الصلاة عنها عندها فذهب فقطعها قطعها حسما المدة وسدا للذريعة لما, لما وردوا عظام دانيال عليه السلام أخفى أخفى يعني هو ما قبره إلا ليلا وأخفى قبره من أجل أيضا هذا الباب حسما المدة وسدا للذريعه من أجل حفظ جناب حفظ جناب التوحيد أيضا من ذلك يعني الكلام على الشرك أن الشرك يخالف الفطر الشرك الشر الشرك يخالف الفطر التريمة والشرك يخالف العقل الصحيح الصحيح أيضا في ذلك الله على ما ما ترى أنه كرر في كتابه في غير ما موضوع بقول الله تعالى فتره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فتره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هذا من الله من الله للا في علاه امر هو خبر هذه أمر امر لتثبيت الفطر السليم وهذه الفطر هي هي كما قلنا جبل الله الناس جميعا على توحيده سبحانه جل في علاه لذلك من الداخل ترى استقباح الشرك وايضا النفور منه لأن الله جل في علاه يعني عندنا عندنا ميثاقات ميثاق الفطره وميثاق الذر بعض العلماء سوى بينهما وبعضهم فرق بينهما كيف سوى وكيف فرق وما الدلاله طب ما هو هذا وما هو هذا نعم صحيح مساق صحيح. الضر هو هو هو مسح مسح المسح على ظهر هذا كما قال الله تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم و على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا مقامه إن كنا على هذا غافلين طب وكيف سيسوى بينهما الآن هل يستويان ما يستويان هما شيء واحد هما مختلفان الكلام هنا على هذا الباب وكلام العلماء في ذلك فهمني لا يستويان يعني ليس ليس الأول كالثاني تفرق بينهما الكلام في العلماء بعض العلماء قال مثاق الظر هو مثاق الفطر لا تسويه قال مثاق الظر هو مثاق الفطر يعني قول قول الله تبارك وتعالى اذا اخذ ربك من بني ادم من الظهيرين ذرياتهم واشهدهم على انفسهم قالوا ادم ميثاق الذر قالوا وهو ميثاق الفطره فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله قالوا ميثاق الذر وهو ميثاق الفطره مفهوم نقولنا قلنا الذر يخالف وطبعا لهم ادله كثيره على ذلك صراحه ميثاق الذر يخالف ميثاق الفطره لان ميثاق الفطره هو في قول النبي سلام كل مولود يولد على الفطره فابواه يهوداني او ينصراني او أو يمجسان هذا الذي فرق بينهما وبعض رما يقولون أن الجبل التي جبل الناس عليها يو توحيد الله جل فعلا فهذا هو مثاق, مثاق, مثاق الضر إذا مثاق الظر هو مسح, مسح على الله آدم فأشهدهم على أنفسهم على التوارد شاهدوا شاهدوا كان جهارا وشاهدوا جميعا إقرارا كان إقرارا أمام الله جل فعلا بربوبية الله جل وعلا بأن الله على هو الواحد الأحد وفطرهم الله تعالى عندما اخرجهم من بطون امتهم جبلهم على توحيده سبحانه وتعالى هذه هذه الفطره فطره الإسلام هنا اللي هو في قول السلام كل مولود يولد على على الفطره هذا الاصل يبقى الاصل في ذلك بأن الفطره اللي نتكلم عنها هي الاسلام وهي توحيد الله جلاله وعلاه كما قال الانبياء جميعا ما من أحد منهم الا ويذكر الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء, الأنبياء اخوه لعلات دينهم واحد وشرعيهم شتى فدينهم واحد هو الأصل أصيل لفترة الناس عليه الله وليه فعله وهو توحيد الله لله في علاه هذا الأصل أصيل في هذا الباب فإذا الفتره على التوحيد الفتره على التوحيد على الإسلام ومتاق الذر يوافق مساق الفتره وفق الذر يوافق لكن الكلام هنا الآن أن الشرك يخالف ما جوب عليه مر لأن هذا مركوز في النفوس توحيد الله في علاه مرتكز في نفوس الناس وهذا سيظهر جليا كما تبين في بعض المواقف لا تظهر ذاك المواقف التي مواقف الزلزال تظهر ما جبل الانسان عليه لأن الانسان ممكن يركز في نفسه اشياء وياتي ما ياتي عليه ويعتريه ما يعتريه ويغطي عليه, ويغطي عليه ما يغطي عليه لكن عندما تتزلزل ايوه يتزلزل الإنسان ينجلي كل شيء ويفقد المرتكز في الداخل اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره يبقى على توحيد الله في علاه. وفع بواه أو ينصرنى أو يمجساني وأتطرى اليهودية أو نصرانية أو المديونية كلها فيها الشرك كلهم يعبدون دون الله رفعة فمن يعبد أوزيرا ومن يعبد ومن يعبد النار فكلها شرك والإسلام هو التوحيد النقي ولذلك قال الله جل وعلا إني خلقت عبادي حنفاء إني خلقت عبادي حنفاء حنفاء يعني إيش يميلون عن الشرك إلى إلى التوحيد فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينه فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينين. فإذا مرتكز في النفوس توحيد الله تبارك وتعالى لذلك إبراهيم عليه السلام خاطب من اعرضه بما ارتكز في النفوس من الفطر قال وما لي على أعبد الذي فطراني ولا ترجعون هذا صاحب ياسين الذي قال بذلك وابراهيم ايضا قال فإنهم عدو لي إلا ها؟ إلا رب العالمين وخاطبهم بالربوبية لأنهم يعلمون ذلك ولأنهم يؤمنون بذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله فهم يعلمون أن الله جل هو والخالق الرازق المدبر وصاحب ياسين أيضا خاطبهم بالفطر المركوزة فيهم قال وماري لا يعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ولذلك قال أتخذ من دوني آلهة يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون وقال إني إذا في ظلمه. إذا المسألة هنا يبين لهم حتى في مسألة يعني قال وإليني ترجعون كأنه يعلم أنهم يعلمون أنهم, أنهم سيرجعون إلى ربهم دل في قوله في النفوس أننا سنقف عم الله وسألنا الله جل تعالى عم قدمنا وعما وعم أخرنا أما الزلزلة تثبت لنا بأن الشرك يخالف الفطر السليمه عندما تأتي القوارع عندما تأتي البلاية والرزايا، عندما تأتي الشدائد على الإنسان ماذا يحدث منه؟ ما تراه إلا أن يوحد وجهته وقبلته إلى الله وحده لا شريك له حتى ولو كان أعثى أهل الأرض حتى ولو كان من أكفر أهل الأرض انظر إلى أكفر أهل الأرض الذي يعني قد ذمه الله مذمة عظيمة عندما قال أنا ربكم الأعلى لما جاءت الشدائد والقوارع عندما قال الله جلال فعله أحينا إلى موسى نضرب بعثاك البحر. فانفرق فكان كل فرق كالطول العظيم وازلفنا ثم الاخرين لاخر الايات المهم ان موسى ضرب البحر مره ثانيه اراد ان, إيش؟ أن يغلقه وليس له ذلك قال اترك البحر ايش رهو فانهم جند مغرقون فلما دخل وقد عالجه الغرق ماذا قال قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو إذا هنا يوحد هو الآن يوحد ولكن والكبري يأخذه ما قال رب العالمين قال الذي أمرت به بنو لكن وحد ولا ما واحد وحد فانظر في القوارع لابد أن يظهر جريان المرتكز في النفوس قال الله في علاه وإذا متكم الضر في البحر ضل من تدعونه إلا ضل من تدعونه إلا إياه وضل دي معناها إيش لا تفسيران هلفهم صبري انا الله عليك يا حبيبي ما سمعتش لها تفسيران هات تفسيران اين ما هما ايه جملتها يا شيخ اطلع بره مكافأة هذا هو ده هي ده هي ضبط التوحيد بحق هذا ما قاله اجابه من اسد ما تكون ضل من تدعون الا ياه يعني ذهب عن ذهنكم من تدعونه ضل يعني ناس نسيتم ضل من تدعونه ونسب الفعل اهو ده صح في اللغة العربية كان بيفهم يا زكان يعني رغم من الغلبة لسه لو له انا حتى مش لشيء لانه غر لكن خلاص سؤخر يعني سازعن لكن شوف نسب له ضل من تدعون إلا اختفى اختفى وهذا بالفعل فعل لا لا يمكن في الشدائد أن ينظر الا إلى الله جل اختفى كل من تدعون من دون الله فله ما بقي إلا القهار الجبار القادر على كل شيء ضل من تدعون إلا الا اياه سلام جاءكم البرق عرفوا يبقى كأنكم نسيتم كل من تدعون من دون الله جلال فعلها ما بقي إلا الله جلال فعلها الذي تدعونها وحقا حتى حتى تلقضون الغرض المقصود هذه آية ظاهرة جدا أنه لما مسهم الضر لما أتت الشدائد والحوالك القلب توجه فقط لمن لله جلال فعلها هذا أيضا يظهر في فعل عكرمة ابن الأبيله لما فارى بن وركب البحر فتلعبت به الأمواج فدع الله رفع عداء ودع, ودع الله وحده لا شريك له ثم عاهده لئن أن من هذه كما بسرعة ايش نعم قال قال لئن أن من هذه لئن لأ أن من هذه لأنكنا نشركرين في يونس قال وجعلنا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن لملجأ وظن أن أحيط بهم دعوا الله في الاخرى أخرى وظن من, من الله إلا لي قال و و و و فلما أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين الله وحده جل في علاه لذلك دعا ربه ان انقضى الله جل في علاه معاهده وعاهد ربه جل في علاه انه يذهب الى النبي و... ويبيعه وقد كان وانقضى الله جل في حتى قتل شهيدا عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه المهم الغرض المقصود انه عندما تاتي الحوالك والشدائد هنا تظهر الفطر لانهم ينفون كل احد الا الله جل في علاه لذلك قال الله جل في علاه واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او او قائمه قال الله جل في علاه واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم دخاله نعمه منه نسي ما كان يدعو عليه من قبل وجعل الله اندادا ليدل عن سبيله خذ تمتع بكفرك قليلا اولا قال اذا مس الانسان ضر دع ربه منيبا اليه وحده لا شريك له لكن بعدما تفرج صلى الله يرجع مره ثانيه وهذا يحدث معنا كلما يقع معنا شده فنترك كل المعاصي ونبقى متذرلين متضرعين يوم واحد يمر علينا بعد انتهاء الشده نتوغل فيما كنا فيه اللهم انقذنا يا رب العالمين مما ما نحن فيه فهذه مسألة ليست بلهينا واذا قال الله جل فعلا وإذا مسأل إنسان الضر دعانا ثم, ثم إذا خولناه نعمة مننا قال إنما أتيته على علم عندي يعني أنكر حتى فضل الله عليه الغرض المقصود أن الإنسان كلما اشتد عليه الأمر ليس له إلا إلا الله تبارك ولا أدعو الا الله تبارك وتعالى متوحدا متفردا سبحانه جل في علاه ولذلك يقول الله تعالى منكرا واذا مسكم الضر فإليه تجارون واذا كشف الضر عنكم اذا فريق منهم منكم بربهم يشركون فاذا مسكم الضر وحدتم الدعاء وهذه ايضا دلاله على وجود الفطره يبقى اذا الشرك خلاف الفطره الشرك يخالف الفطر الفطر تظهر المركوز في, في النفوس يظهر عندما تحدث الزلزلة لذلك قال الله للفعلات إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم شاطين فاجتالتهم عن عن دينهم فإذا الشرك يخالف الفطرة الشرك يخالف الفطرة والشرك أيضا يخالف العقل الصريح يعني إذا الشرك مخالفة للفطرة السليمة والشرك مخالفة للعقد الصحيح والشرك مخالف للكون بيأس كل الجمادات التي ترى هذه موحدة لله دائرة ما من شيء إلا يوحد ربه ولا يفعلها ولذلك قال الله جل في وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبحون يعني يوحد بحمد الله جل في علاه فما من مخلوق خلق الله جل في الا إلا هو يوحد الله جل في لذلك أنت ترى إذا كنت موحدا لله جل في فكل هذا الخلق معك ومن وقع بالشرك فكل هذا الخلق عليه لكن لم يأذن الله له لكن لم يأذن الله له إذن إذن الشرك أيضا من من قبح الشرك ومن ظلم الشرك أناو يخالف الفطر السريمة فتره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولذلك قال الله تعالى لا لا تبديل لخلق الله وهنا خبر بمعنى إنشاء يعني لا تبدله. خلق الله تعالى لا تبدلوا خلق الله تعالى فخلقكم وفطركم على على التوحيد وانت ترى ذلك مضروب المثل فيها بالذين لم يشركوا في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كالقص بن سعيده وايضا عمرو بن او زيد عمر بن عمرو بن نفيل هؤلاء كانوا يستقبحون الشرك استقباحا عظيما جدا كانوا يستقبحون الشرك وانظرون الى الذبائح لا تذبح على الاصنام واللات والعزى فكانوا ينكرون هذه الذبائح إنكارا عظيما لما لمرتكز في قلوبهم ونفوسهم من توحيد الله لا لفعله لذلك أنت ترى الذي ساعد على تبديل الفطر وعلى تبديل توحيد لا ت تبديل مفطر الله عليه الناس تراه أشد الناس عذابا من ماذا يا شيخ طبري ممتاز يبقى ما اسمه بقى ولا زي الذي سيبس تواي تواي تواي ما خلاص أنت ماك ما أنا بسأل رجل أنت خلاص أخذنا إلى بيتك وخذنا الطيب وعرضنا رجل الطيب ده به هو عمل من رحي لما راه وسلم ب... كم بتحي في النار قال إيش قال يدور حوله قصدي وهو هو الذي زرع الشرك وبدل الفطر السلام بتوحيد الله دل في أولئك فإذا نادي المسألة أن الشرك مخالف للفطر يبقى أن الشرك مخالف لل... للعقل للعقد وبعد ذلك ننتهي إن شاء الله بإذن الله من جزئية باقية وننتهي كتاب كليتا بفضل الله تعالى وندخل على الاخوان اقول قولي هذا واستغفر الله ولك سبحانك اللهم ربنا محمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك جزاك الله عنا خير الجزاء احسن الله